أحد الفلاحين يقول عندي مزرعتان للطيور يربى فيها الدجاج والبط والأوز والرومي وغيره وأيضا مزرعة للأرانب فهل على هذه الأنواع ذكاة؟ المزرعة التي تربى فيها الطيور إن كانت لغرض التجارة فالواجب فيها زكاة التجارة كأية سلعة يتاجر فيها وأما تربية هذه الدواجن للأكل وكذلك الأرانب فلا زكاة عليها ذلك لأن زكاة الحيوان اشترط الجمهور فيها أن تكون سائمة تعيش على الرعي دون علف ونفقة والمزارع المذكورة تكاليفها كبيرة فلا تزكى زكاة الحيوان وإنما تزكى كسلعة للتجارة والله أعلم